هاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذانكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنبعهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا, إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوحكم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذ ما منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدن الكافرين عذابا أليما يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذاظت الابصار وبلغت القلوب الحنا وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا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 قَبْنُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّيْمَ فَعَكُمُ الْفِرَارُ إِمْ فَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا الَّتُمَا تَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَا ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأنسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا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 قويًا عزيزًا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصهم وقد ف في قلوبهم الرعب فريقًا تقتلون وتأسرون فرقة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لَمْ تَطْعُوهَا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 يا نساء أن نبي من يأت منك نب فاحشة مبينة يضعف. يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرًا ومن يقنت منكم لما لله ورسوله ويعمل صالحًا نؤتها نؤتها أجرها مرتين وأعددنا لها رزقًا كريمًا يا نساء أن النبي لستنك أحدا من النساء إن التقيت إن التقيت فلا تخضعن بالقول فيقمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيره ان يكون لهم الخيره من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَنَ زَوَّجْنَاكَهَا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَقُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَى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 وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَأَبِلَ اللَّهِ حَسِيباً مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ الرِّجَالِ قُمْ وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيْل هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظُّنُّات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمًا تحيةهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهد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 وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خانصة لك من دون المؤمنين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 وَمَن نَّبَتَ غَيْتَ مِن مَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَانِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ ولا يحزننا ويرضين بما اتيتم كله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلىه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملاكهن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 فقد احتمنوا بهتانا وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليه سَنَفْلَا يُؤْذَيِنَ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَا فَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يسألك الناس عن الساعة قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ